وعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من انتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأون تابية. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عارية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من نتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صدلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يُحِبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ولا طعام إلا من غسلين إلا بما تبصرون وما لا تبصرون إن أول قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاذب قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين